الله الرحمن الرحيم إحسان عبد القدوس لن أعيش في جلباب أبي الفصل التاسع والأخير أصبحت نظيرة منذ تم طلاق أخيها من زوجتي الأمريكية ويا في حالة شاذة إنها تبدو في حالة عصبية عنيفة وهي تجلس معي ساهمة أحيانا أحيانا تتكلم كلاما غريبا كأنها ثائرة علي كأنها أصبحت تخافني أو تشك فيه أو كأنها أصبحت تعتبر نفسها ضحية لي كأنها تحس أنها أصبحت تعطيني دون أن أستحق العطاء دون أن نحقق قطاؤها أي مستقبل لها بل أنها تغيرت حتى في تصرفاتها فيأتي يوم لا تعد لي طعم الغذاء كما عودتني ثم في يوم آخر تعده وكأنها عادت كما كانت وأحيانا كنت أطلب منها ونحن جالسين إلى المكتب هي تذاكر ونأعمل في مشروعاتي أطلب منها أن تعد لي فنجل قهوة كما عودتني فترد بصراء أسف حسين حضر أحوتك بنفسك أنا تعبان وأقوم صغرا لأعد القهوة لنفسي وحتى قبلاتها إنها أحيانا تقبلني قبلة بكل إحساسها وكل حلاوتها وأحياناً تعطيني شفتها شفتيها دون أن تقبلني وحتى وهي تذاكر إنها لا تلقي نفسها بين الكتب في حماس ومرح كما كانت إني ألاحظ أنها تفتح الكتب وتسرح بعيداً عنها وكانت أحياناً تغلق الكتاب وتعتذر لي بأنها تريد أن ترى والدتها ثم تغلق الكتاب وتخرج والساعة لم تصل إلى الخامسة بعد أن كانت لا تتركني قبل الثامنة قلت لها مرة. ماذا بك إنك لست طبيعية قالت في صوت ضعيف ليس شيء. وقلت مشفقا عليها إنك متغيرة وكأنك تعانين شيئا تخفينها علي وقالت في حدة وهي تنظر إلي ثائرة لا ابدا. إني على طبيعتي فاما أن تتحمل هذه الطبيعة أو لا تتحملها وسكتت وأنا متأكد أنها ليست في حالة طبيعية ولم أكن دائما أسكت كنت أحياناً أجادلها في عنف يصل إلى حد كأننا نتشاجر إلى أن كان يوم اتصلت بي نظيرة في التليفون وقالت لي أنها لن تستطيع أن تأتي إلى الشقة لأنها مريضة بالإنفلونزة ولم أصدقها لا شك أنها تدعي المرض لأنها لا تريد أن تراني واحتررت ماذا أفعل ولم أفعل شيئاً وكانت كل يوم تتصل بي بالتليفون مهما ألحاحت عليها فإنها مصررة على أنها مريضة أمر أكثر من الأسبوع وهي مصررة على أن تكون مريضة وعدت أعتردد على نادي الجزيرة كل يوم بعد الظهر وبعد أن تحدثني المظيرة في التليفون وفوجيت في أحد الأيام بصديقي طبيب الأسنان الدكتور عطالة ومعه روزالين ودهشت ووقفت مذهولا ما الذي جمع الدكتور عطالة بروزالين لم تكن روزالين ترتدي الثوب الإسلامي الذي ينسدل حتى يغطي قدميها ولا يكشف عن ذراعيها إنه الثوب الذي عادت به بعد سفرها إلى أمريكا الذي يرتفع إلى تحت رجبتها ويكشف عن ذراعيها وإن كان يغطي كتفيها إنها لم تعود إلى التطرف في المظاهر الإسلامية وناداني الدكتور عطالة وبعد أن تصفحنا قدمني إلى روزالين في زهو كأنه يتفخر والدكتور أمينة ثم قال بعد أن رأاني أبحثت فيها وأنا أصافحها إنها دكتورة أمريكية مسلمة وقلت أنا أبتسم له ولها ابتسامة مفتعلة لقد سبق أن التقينا وتعرفنا وقال الدكتور عطالله كأنه تذكر شيئا شيئا حرمه من لذة المفاخرة ومفاجأة بصديقته الأمريكية صحيح لقد كانت زوجة لصديقك عبد الوهاب عبد الغفور ثم استطرد مبتسما ابتسامة ساخرة ابن الحاج عبد الغفور البرعي مليونير وكالة البلح وتوقف كانه يتمتع بسخريتي ثم استطرد قائلا لقد لقد حكت لي الدكتوره امينه كل حياتها ولا شك انك تعلم انها دكتوره متخصصه في علاج اللفافه وهي تعمل الان معي في عيادتي وقلتها ميسا في دهشه هل حصلت على إذن بممارسة الطب في مصر وقال الدكتور عطل الله وينظر إليك يلومني على هذا السؤال إن من حط أن اختار المساعدين في العيادة وهي تساعدني وقد استطعت في أيام قلاء قلت أن تكسب ثقة كل مرضايا من المترددين بل أصبح هناك زبائن لا يأتون إلى العيادة إلا له والعميات الحديث بيننا الذي لم تشترك فيه روزاليم ولا بكلمة واحدة هذه هي كما عرفتها لا تتكلم أبدا إلا إذا كانت وراء مشروع تطلب منها الكلام وقد تركتهما منصرفا وأنا في دهشة من هذه السيدة إنها لا تكف عن المحاولة حتى لو فشلت وكانت آخر محاولة لها أن تكون سيدة أعمال عن طريق استغلال عبد الوهاب وأبيه الحج عبد الغفور وفشلت وهي الآن تحاول أن تحترف ممارسة الطب عن طريق صديقها الجديد الدكتور عطالة ومن يدري لعلها تزوجته والآخر وقد كان عدو لهاب صدقا في حكمها على الفتاة الأوروبية والأمريكية إنها لا تكف ابدا عن محاولة استكمال شخصياتها ولا اعتماد على نفسها واستغلال ذكائها ولا شك أن النظيرة ستدهش عندما تسمع هذه الأخبار الجديدة ولكن النظيرة لم تحدثني في التليفون مر يوم ويومين وثلاثة وأربعة وهي لا تتحدث وأنا أكاد أجن قد حاولت أن أتصل بها أنا في التلفون فلم أستطع إني كلما اتصلت بها في التلفون وفي تلفون البيت يقولون لي أنها ليست موجودة وكنت أتعمد أن أقول اسمي لمن يرد من أفراد عائلة كأني أتعمد أن أصارح بعلاقتنا وأفضحها وكنت أذهب كل يوم وأقف أمام باب الجامعة الأمريكية لعلي أراها خارجا ولكني لم أراها أبدا والجنون يكاد يعصف بي. كيف تتصرف معي هذا التصرف حتى لو كانت قد قررت أن تنهي علاقتنا فكان يجب أن تقول لي وان اتفق معنا لا أن تطردني كالكلب الذي ضاقت به كنت أقضي كل أوقات فراضي كل النهار وكل الليل وأنا أطوف في الشوارع وحول الأمارة التي تقيم فيها كأني أبحث عنها إني أبحث عنها فعلا وفي صباح اليوم الخامس فجأت بنظيرة التصل بي بالتليفون وتقول في صوت سريع كأنه لم يحدث بيننا ما يستحق الكلام حسين سأكون هناك اليوم في بيتنا مع السلامة وإلى اللقاء وألقت سمعت التليفون في وجهي دون أن تنتظر ردي عليها وتركتني ساعات وأنا أعيني غيظي وتغطر أعصابي وكنت في الشقة قبل أن تأتي بساعات إلى أن سمعت قفل الباب يتحرك ودخلت يبدو عليها أنها متوترة العصاب قبلتني قبلة سريعة على خدي ثم ألقت نفسها على المقعد وقلت لها وأنا واقف في مواجهتها وعناية انتقان بالغيث أين كنت؟ ونظرت مذيرة إلي وهي تبتسم اتسامة مسكينة وقال في رجال حسين وعد وحدة وجلست انا أحاول أن أبتسم لها ابتسامة سخيرة كإني أتعمد أن أشعرها بأني لا أبالي وقلت جلست ماذا ستقولين وست... وسكتت بره وهي تتنهد كأنها تظفر ألامها ثم قالت في صوت خفيد حسين سأتزوج وصحت في فزع تتزوجين من؟ وقالت وهي تبتسم ابتسامة ضعيفة وتنظر إلي ثم تعود وتبعد نظراتها عني أنت طبعا <تصفيق> واسترحت بمجرد ان قالت هذه الكلمة وتنهدت كاني أطلق أنفاسي حمد لله ثم أتأقول في دهشه لماذا لقد كنت ترفضين الزواج؟ قالت فيه تؤتون أن تنظر إليه لأني قررت الزواج سنتزوج حتى قبل أن أنتهي من الجامعة وقلت أنا أستعيد كل غروري وثقتي بنفسي ما الذي دفعك الى هذا القرار رغم أني أدح عليك منذ شهور وبعد أن ابتعدت عني كل هذه الأيام وابتعدت المرض ثم انقطعت حتى عن محادثتي في التلفون. ألقى رأسها بين كفيها برها، ثم رفعته وقالت وهي تتكلم بصوت خفيض هادئ وتنظر الي بكل عينيها. حزين، أنت تعرف عقدتي العقدة التي أهاني طوال حياتي، العقدة التي بذرت في نفسيتي لاني ابن الحاج عبد الغفور المليونير. ثم كان طبق أخي من روزلين. ان الطلاق وقع كأكثر للعقد التي نعانيها كلنا العقد التي تحطم كل زيجاتنا حتى لو كان أخي قد تزوج من أمريكية وحطمني طلاق أخي اشتد ضغط عقدتي على نفسيتي حتى نقلتني إلى هاوية اليأس لن أتزوج أبداً أختي الكبيرة تزوجت وفشلت في زواجها بسبب العقدة التي بذرها أبي وأختي الثانية طلقت وتعذبت لنفس السبب وأختي الثالثة نفيسة تنازلت عن كل شخصيتها هي وزوجها وعاش زواجهما عبدين خادمين لأبي وأخي الأكبر هاجر إلى إنجلترا هربا من عقدته النفسية وربما لا تعلم زوجته هناك شيئا عن ابي وها هو اخي الاصغر اضطر ان يطلق وهو يتعذب رغم انه تزوج امريكيه وربما اختارها امريكيه ظنا منه ان عقده ابي لن تؤثر على زواجه على زواجه بها كما لو تزوج مصرية وانا ما الذي يميزني عن اخوتي وانت ما الذي يميزك عن بقيه الازواج وأحسست كأن صراخا حدا ينطلق في صدري لا لن أتزوج أبدا لو أنهيت دراستي وكوانت شخصية خاصة بي فلن أتخلص أبدا من شخصية أبي لن أتخلص من العقدة وإذا تزوجت فسأتعذب وأطلق حتى لا تزوجت كأنت ولكني كنت أعود وهدأ الصراخ في صدري وأحس كأني إذا استسلمت العقدة ولم أتزوج فكأني وضحي بنفسي وأحرم نفسي من طبيعة الحياة ومجرد خوفي من أوهام ثم كيف أعيش إذا لم أتزوج؟ هل أعيش عشيقة لك؟ لا أنا لا أرض أن أعيش محرومة بل كانت تمر علي لحظات أجد نفسي مقتنع بالكلام الذي قالته لك صديقتك فوزي لماذا لا نعيش أنا وزوجي في ثراء أبي حتى لو كان بخيرا كما يقولون عنه إن كل ما يملكه من حقي ومن املاكي بل أن ثراء أبي يطفي على أولاده وعلي أنا نوعا من الجمال لولا هذا الثراء لما كنت أعيش هذه الحياة التي أعيشها والتي تجعلني أجمل من كل البنات وليعتز وأفخر وأتبهى بأني ابنة عبد الغفور البراي التي يجري وراءها كل الشبان حتى لو كانوا طمعين في ثراء أبيها ولأقدم على التجربة دون خوف ليتزوج حتى لو فشلت فإن الفشل أرحم من الهرب والاستسلام أرحم من الحرمان كان كل هذا يدور في خاطري ثم لا يلبث الصراخ أن يعود ويرتفع في صدري لا لن أتزوج وقد قضيت هذه الأيام وأنا معذبة بحيراتي بين عقدتي ووحدتي ولعلك لاحظت أني كنت آتي إليك وأنا في حالة عصبية تشتد ساعة وتخف ساعة إلى أن وجدت نفسي أحاول أن ابتعد عنك فادعيت المرض ثم هربت منك وتعمدت ألا أحادثك في التليفون ولا أترك لك وسيلة تتصل بها وكنت أتعذب واشتد عذابي إلى أن هدئ كأنه بركان أطلق حممه ثم استراح منها ووجدت نفسي أتخذ قرارا نهائيا كائما هادئا بأن نتزوج وقلت أني ألومها كنت أعتقد أن الحب هو الذي يدفعك إلى الزواج وليس الحرب من وقدتك وقالت وهي تميل نحوي وعينها تقطرون الحب إن الحب هو الذي انتصر على لو لولا حبك لما تعذبت كل هذا العذاب باصير نفسي وسكت ساهما ووجدت نفسي أفكر في الزواج كأني متردد وكأني لم أكن أتمنى هذا الزواج لم يسبق أن الحاحت عليها أن تتزوجني. وبسرعة تخلصت من هذا التردد إني أحبها وأحبها كزوجة ومسكت بيدها بين يدي وقلت أنا أحس بكل كلمة تصدر من قلبي إن كل ما قمت أقوله لك عن أبيك هو واقع أعيش فيه أنا أيضا وأصابني بعقدة نفسية أني لا أحب أن يقول الناس اني تزوجتك تماما في ثراء أبيك ولا أسمح بأن يشعر هو نفسه بأنني تزوجتك بتأثير شخصيتي وثرائه. ولذلك عرضت عليك أن نتزوج دون أن نقول له أو نستأذنه وننتظر موافقته وبعد أن يعلم بزواجنا فليتصرف كما يريد حتى لو طردك وحرمك من الميراث. وأنا ما زلت مصرا على ذلك وقالت نظيرة وهي تبتسم وأصابيع تقفز فأقع أصابيع وتضغط عليها لا يجب أن نقوم أقوى من أبي ونواجهه بحقيقتنا وسنتزوج سواء وافق أو لم يوافق وأن كنت واثقة من انه سيوافق على زواجنا قلت هما ادراكي قالت وابتسمت فيها تتسى هذه هي طبيعته انه يترك كل بناته واولاده يخطو كل منهما في حياته الخطوات التي يردها يترك كل منهما حرا يترك كل منهما حرا دام ليس في حريتي ما يمسه او يمس العائلة أنه يؤمن بأن الحياة جارب فليجرب كل منهما حياته وهو سيعلم اني أريد أن اتزوجك وان كنت لا أعتبر زواجنا مجرد تجربه أبداً لا أنا ولا أنت يجرب كل منا زواجه بالآخر <تصفيق> وعدت، أحس بالتردد ولكن نظير أقوى علي من ترددي قلت بعد برهة صمت إذا كان أبوكي يجب أن يعلم فليعلم أن زواجنا لن يكون عاديا كزواج الناس إني مثلا أدفع له مهرا فإني لا أحب أن احس اني كاني أضع نقودي في بنك وانتظر الأرباح من أموال أبيك ونظير ذلك لن أقبل منه أن يشتري لنا أي شيء لتجهيز بيتنا كما هي عاده وصاحت نظيرة في فرح موافقة وقلت في صوت جاد كأني أفرط إرادتي وليعلم بابا إذنيه حتى لن أشتري شبك ليقدر بها قيمة ثروتي ولتتباهى بها ماما وإخواتك أمام صديقاتي. وانت تعلمين أني لست بخيله. وتستطيعين أن تعتبري أي هدية سبق أن أهديتها لك كأنها شك أني أريد أن أحس أن زواجنا ليس مناسبة لتقديم هدية لكنه استمرار من الحبنا. الذي نعيش فيه وكل ما معي سيكون معك نخصصه لمشروعنا الجديد. الجديد وأنا وافق أنك لن تستغلي ما نملكه خارج المشروع إلا وأنت مطمئن على المشروع نفسه انه المشروع الذي كان لك أنت الفضل في أن أفكر فيه قفزت نظيرة تقبلني قبل سريع وهي موافقة وقلت وأنا أكثر غرورا بنفسي ولن أبحث عن شقة نقيم فيها بعد زواجنا ولن أقبل من أبيك أن يخصص لنا شقة في إحدى عماراته أو يشتري أو يستاجر لنا شقة سنقيم في هذه الشقة صحيح أنها قديمة وفي شارع مزدحم وفي وسط البلد إنه ليس شارعا إنه حارة ولكنها الشقة التي التقينا فيها حبنا بين جدرانها ونحن نعيش الحب حتى بعد الزواج ولا تنسى أن ليس لدينا في هذه الشقة إلا غرفة نوم واحدة ومعنى هذا اننا يجب أن نحرم أنفسنا من الأولاد حتى نستطيع بعد أن ننجح بأن أن نجد بنجاحنا شقة اخرى وهللت نظيره موافقة أني لا أريد أن يكون لي أولاد إلا بعد أن انتهي من الجامعة أنك موافق على استمراري في دراستي قلت وأنا فرح بها طبعا مشروعاتنا في حاجة إلى أن تنمي دراستك، وانا لست في حاجة الآن إلا أن أكون أبضل حتى أحتفظ بشبابي وقالت وهي تقبلني هذه القبلة السريعة إنه شباب دائم ما دمنا معا شبابك وشبابي وشدتها إلي واستعدتها إلى صدري وقبلتها قبلة تكاد لا تنتهي إلى أن شدت شفتيها المكتنزتين اللتين أحبهما من بين شفتي وقالت وطرّت نفسها على مقعدها متى ستقابل بابا؟ وصمت في ح وصمت في حدة كأني غضت لن أقابله. لا أريد أن أحس أمامه بإني شحذ جاهش حدّ منه بنته. ماذا أقول له؟ هل أقول إني أريد أن أتزوج ابنته دون أن أدفع ولا مال دين؟ ولا حتى أن نقيم حفل زفاف لأن الحب هو زفاف خاص لا يحتاج إلى حفل لن الناس لن أقابل أباكي ولن يرى وجهي أو أرى وجهه إلا بعد أن يوافق فعلاً على زواجنا وأذهب إلي كما أذهب إلى المأذون قالت نظيرة كأنها تحادث نفسها وكأنها لا تدهش من أي كلام لي سأعتمد على ماما لتبدأ كلام مع بابا قد مرت أكثر من عشرة أيام ونظيرة تروي لي في كل يوم ما يدور في البيت من أحاديث إن أمها وفاقة أباها لا يزال يفكر ويبحث وكنا خلال هذه الأيام في قمة السعادة نضحك ونمرح ونعمل ونظيرة توطيني أكثر حتى أني في لحظة من اللحظات التي رفعتني إلى قمة النشوة حاولت أن تكون هذه هي ساعة الدخلة ولكن نظيرة بمرحيها استطاعت أن تهرب مني نها بإيمانها ومعتقداتها لا تزال مصر على أن لا تكون الدخلة لا بعد كتب الكتاب إلى أن ذهبت يوما إلى الشقة ووجدت نظيرة قد سبقتني إليها وما كدت تراني حتى أطلقت زغروتها عليها زغروتها بلدي وأنا واقف أمامها مذهولا أحس كأني أريد أن ألتقط لسانها التي يرقص داخل فمها المفتوح وهي تزغر قال ضحكة بعد أن انتهت الزغرودة أن يزغرد العريس لقد وافق بابا وهو في انتظارك غدا قلت فرحا وكأن الفرحة سغرت في داخلي أنا الآخر وسنكتب الكتاب قال الضاحك حرام عليك دعوى راك ويعرفك اولا ولو اليوم واحد قلت أنا أميل عليها واحتضنها وأضمها إلى صدري بقوة المهم لقد وصلنا وانتهينا وتزوجنا قالت وهي تنزع نفسها من بين أحضاني وتجري إلى غرفة النوم مع ضحكاتها هذا بعدك بس بالكتاب. كتب وممن أيام والله حرام حرام أن ننتظر ولو أيام ثم وقفت تقبلني ونحن واقفان بجانب الفراش ثم عادت إلى غرفة المكتب قائلة من خلال تحكتها دق الجرس لنبدأ المذاكرة وذهبت في اليوم التالي للقاء الحاج عبد الغفور البراين قد تعمت أن أكون في حالة رسمية مرتدية من حلتي الكاملة وجدا متكهما في كل حركاتي ولكنه استقبلني بترحاب كبير وابتسامة مع عن شفتيه وتكلم قبل أن أتكلم قائلا لقد سمعت عنك كل ما يطعم إني بل كل ما يشرفني لنكون عائلة واحدة إن الزواج الذي أتمناه لبناتي هو الزواج الذي يقوم على أن يحقق كل من الزوجين ما يريده للأخر وأنا أنك ستحقق للنظيرة كل ما تريده منك إنها صغرى بناتي وأعزهن لدي وأعتقد أنها أذكاهن وعلى بركة الله قلت وأنا لا أزال في حالتي الرسمية وفقنا الله ببركة دعواتك وقال ضحكا وترن ضحكته في أذني إنها ضحكة نظيرة هل تريد أن تعرف أكثر ما عجبني فيك؟ إنه قالوه لي أنك لا تريد حفل زفاف. قلت أنا جاد إني لست مقتنعا بحفلات الزفاف يكفي أفراد العائلتين كشهود واستمر الحديث بيننا إلى أن تحررت قليلا من إحساسي بصفتي الرسمية ثم قال لي ولا أدري هل كان يختبرني أم كان صادقا هل تفضل التفرغ للعمل في الشركة الهندسية التي تعمل بها إني في حاجة إلى مهندس قلت كأني أتباهى أمامه إني لست متفرغا للعمل في الشركة إني أعد مشروعا خاصا وقال في حماس أي رجل أعمال أي مشروع قلت وأنا لا زلت متباهيا إني على وشك أن أنتهي من رسم أعداد بناء عمارة كبيرة 32 دورا وسأبيعها قبل أن أبدأ في بنائها وأقنعت الشركة التي أعمل بها أن تشترك في المشروع وأنا كبير الأمل في أن أجد المشتري وقال في حماس سأشتري في عماراتك عددا من الأدوار وقلت أنا أتعمد أن أثبت له إن إني في غنى عنه آسف لا أنا ولا زوجتي نظيرة سيكون لنا شيئا في هذه الأمور وفضل أن أكون أصحاب مشروعات لا أم لكن وقالك أنه دهش مني ليست زوجتك التي تشتري أنا الذي أشتري قلتك أني أصدوه إنك والد زوجتي وفضل أن أعرض العائلة المدعزفة في مشروع لم يتم بعد قلتها كأني أقول له أني أرفض أموالها ونظر إلي ساكتا في إعجاب واحترام كأنه تأكد اني لا أتزوج ابنته طمعا في ماله وثرائه وقد تم الزواج بعد أكثر من شهر فقد كانت نظيرة مصممة على أن تصنع ثوب العرس لنفسها وان تعد استقبالا خاصا لعائلتي ساعد كتب الكتاب وان تلتقط لنا صورا فوتوغرافية فإن أكثر ما أعتز به هو هذه الصورة الفوتوغرافية لنا نحن الاثنين وهي بثوث الزفاف وأنا أبدو رشيقا في حلتي التي أعدتها خصيصا لهذه الساعة بعد الحاح نظيره. لقد مضى على زواجنا ثلاث سنوات ونحن في قمة السعادة ونحن تقريبا متباعدان عن عائلتها وعائلتي وإن كان كل أفراد العائلتين موجبين بنا وشد إعجاباً وشدهم إعجاباً الحج عبد الغفور إنه يعرف اني أقوى من أن أحتاج إليه ونقيم في نفس الشقة القديمة لو أننا بدأنا نبحث عن شقة أخرى وساعنا لننجب أولادنا بعد أن نجح مشروع بناء العمارة وبدأت تعد لبناء عمارة أخرى ونظيرة خرجت في الجامعة الأمريكية وألحاحت عليها بأن تتفرغ للعمل معي إني أعتمد عليه اعتمادا كاملا في كثير من الأبحاث والاتصالات التي أحتاج إليها وهي تبذل كل جهدها في معاونتي وإن كانت لا تزال تحتفظ بما أحبه فيها وهي طبيعتها المتصلة كامرأة بلدي لا يثير الحساسية بيننا إلا عندما نتحدث أحيانا وفي فترات متبعد عن الميراث ميراثها من أبيها الحاج جاد الغفور إن النظيرة سترث إرثا هائلا يكفي لتغطية مشروعات ضخمة لكننا كلما تعرضنا لهذا الموضوع ننهيه بنكته ونضحك وتذوب ضحكتي ونفكر في المشاريع الضخمة التي يمكن أن نحققها بعد أن ترث زوجتي نظيرة أباها الحاجة عبدالغفور النهاية لن أعيش في جلباب أبي قراءة ماجد علي.